وَاتَبِعْ مَا يُوحَى إلَيْكَ مِن رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِلَّمَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِن قَلْبِهِ مِثْقَالَ جُوفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لَأَيْتُوا ظَاهِرَنَ مِنْهُنَّ أم مهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله إن لم تعلموا أباهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ولكن ما تحمدت قلوبكم وكان الله غفور رحيم أن النبي أولى بمؤمنين من أنفسهم وأزواجههم مهاتهم وأول الأرحام بعضهم أولاد بعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجر من المؤمنين والمهاجر إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا، 110. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم, وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا 111. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا فابصرنا عليهم ريحا 116. وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا 117. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفن منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله هناك بيت لي هنا هناك بيت لي المؤمنون وزلزلو زلزال شديداء وإبن قلوب المناطقون والذين في قلوبهم مرض والذين في قلوبهم مرض مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا الْحَقَّ وَأَبْقَانَا الطَّائِفَةَ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ لَا مُقَامَ لكم وَيَسْتَأْذِنُ طَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيُّ يَقُولُ يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أققارها ثم سئل الفتن لا آتواها لا وما تدبت بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأذبا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْمولًا قُلَنَّا إِن يَنصَعْكُمْ سَرابٌ إِن شَرَطَ مِنَ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّن تَمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَحْصِيكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بكم أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله ولي ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم, والقائلين لإخوانهم هل إلينا والقائلين لإخوانهم هلٌم إلينا ولا يأتون ولا يأتون البكى إلا طليلة أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم يغضون رأيتهم ينظرون ك تدور أعينهم تدور أعينهم كالذي يخشى فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد سلقوكم بألسنة حداد أشرحة على الخير ولا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 وَدَّنُوا أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَرْضِ يَسْأَلُونَ عَن أَمْثَالِكُمْ وَلَوْ كَانَ فِيكُمْ مَا قَاتًا إِلَّا قَلِيلًا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ بِمَنْ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 وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال, رجال صدقوا ما آهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر ومنهم وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويؤذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليه إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وَنَضَّلَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظٍ لَّمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَّرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْكِتَابَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنَ الْأَهْلِ كِتَابًا مِّنْ صَيْصٍ وقذف في قلوبهم الرحب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها قل لأزواجك قل لأزواجك إن كنتم تردنا الحياة الدنيا وزينتها, وزينتها فتعالين أمتعكم فتعالين أمتعكم وأسرحتم سراحا جميلا وإن كنت تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد للمحسنات منكم أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكم بفاحشة من يأت منكم بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب بعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكم لله ورسوله وتعمل صالحا 119. نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما 110. يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن فلا تخضعن بالقول فيطمئن الذي في قلبه مرض وقلنا قولا محفوظا وقدنا في بيوتكم ولا تذرجن تذرج الجاهلية الأولى واقمنا الصلاة واتينا الزكاة واطعنا الله وَأَطِعْ ن الله وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم, ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن اللَّهُ كَانَ نَطِيقًا خَبِيرًا إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ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 أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا قضى الله ورسوله أَمْرًا أن يكون لهم الخيار من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ومن يعص الله ومن يعص ضل ضلالا مبينا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 هَامَطَرًا زَوَّجَنَا كَهَا زَوَّجَنَا كَهَا لِكَي لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ لِكَي لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَاءَ إِذَا قضوا إِذَا قضوا منهن وطرا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 ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حساب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله والله وخط النبي وكان الله بكل شيء علما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وعصيلا هو يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم, ليخرجكم من الظلمات بلا نور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام أحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بعذنه وسراجا منيرا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 مطلقتوهن من قبل أن تمسوهن فما لكم فما لكم عليهم من عدّة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراح جميلة يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهم الَّتِي آتِيتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَأَلَّٰهُ عَلَيْكَ مِمَّا أَفَأَلَّٰهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ارادا النبي وامرأه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ارادا النبي ان يستنكحها خالصه قَالِصَتَ لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ علمنا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَبُّ تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْذِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ادَّغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَرُدَّ أَعْيُنَهُمْ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَيَصْطَنِ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 النبي يستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتمهم متى فاسألوا من وراء حجاب ذلكم أطهر قلوبكم وقلوبهم وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ دُبُرِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما إن تبدوا شيئا او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهم في اغنائهم ولا ابنائهم ولا أبنائهم ولا إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء أخواتهم ولا نساءهم ولا ما ملكت ولا ما ملكت أيمنهم وتقين الله إن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 لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد, فقد احتملوا بحتانا وإثما مبينا يا أيها 119. قل لأزواجك وبناتك وبناتك ولسانك أدنى ان نحرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لا ان لم ينتهوا منافقون والذين في قلوبهم مرض والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة لنغرنك بهم ثم لا يجاورنك فيها إلا قليل ملعونين أينما سقفو أينما سقفو أخذوا وقتلوا تقتل سُنَّة الله في الذين خلَّوا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 يوم تقلب وجوههم في النار, في النار يقولون يا ليتنا أطعن الله يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا الله الله وأطعنا الرسولا وطعنوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبرانا وكبرانا فأضلنا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ربنا آتهم ضعفين من العذاب والأنهم ولأنهم لعنا كبيرا ربنا آتهم ضحفين من العذاب ولأنهم لعناً, لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما ان ارفتنا الامانه على السماوات والارض والجبال فاذين فاذن حملناها وعشقنا منها وحملها الإنسان وحملها الإنسان إنهم كانوا ظلما جهولا ليُعذب الله المنافقين والمنافقات. 119. الله المنافقين والمنافقات والمشركين <مشركين> والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا